بهذه الدورة المباركة دورة الإمام الشافعي في هذه البلاد المباركة البلاد الأندنوسية وهي ولله الحمد في عامها التاسع نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا جميعا في أوقاتنا وفي أعمالنا وفي أقوالنا وفي سرائرنا وفي أعلانيتنا وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح أيها الإخوة إنه لمن دواعي سروري وغبطتي أن أكون معكم في هذا المعهد الذي يديره أخ كريم وهو أخونا المبارك أبو معاوية عسكري فجزاه الله خيرا ووفقه وثبته وإيانا وإياكم على الحق أيها الأحبة نحن جميعا نسعى لأمرين الأمر الأول العلم النافع والأمر الثاني العمل الصالح فإذا وافق بعضهما بعضا فكان العمل بعلم وفق صاحبه ولو قل عمله لذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإنقل المهم أن يكون هذا العمل بعلم من الكتاب والسنة. وما دام الأمر كذلك إذن فلابد من طلب العلم حتى نحسن به العمل وطلب العلم أمر عظيم والله عز وجل افترض على العباد أن يتعلموا فاعلم أنه لا إله إلا الله ولذلك يقول العلماء العلم الذي تعرف به كيف تعبد الله واجب فواجب عليك أن تتعلم كيف تصل صلو كما رأيتموني اصلي وواجب عليك أن تتعلم كيف تزكي وواجب عليك أن تتعلم كيف تصوم وواجب عليك أن تتعلم كيف تحج كما قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم أي تعلموا كيف تحجون فلذلك العلم أمر مغلوب وظالب العلم المخلص في طلبه يوفق كما صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وطالب العلم تستغفر له الملائكة كما في هذا الحديث حتى الحيتان في الماء تستغفر لطالب العلم إرضا بما يصنع وفي الحديث أيضا في هذا الحديث أن فضل العالمين على العابد كفضل القمر على شائر الكواكب ولذلك لما عرف أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الفضل الكبير في طلب العلم طلبوه وبجد وسهروا وبجد وسافروا ورحلوا فكانوا يرحلون لحديث واحد من المدينة إلى الشام وإلى العراق وإلى مصر أينما وجد عالم سني سلفي طلاب العلم يرحلون إليه وأيضا كانوا يرحلون من العراق إلى المدينة ومن الشام إلى المدينة وإلى مكة يقصدون أهل العلم لأن يأخذوا العلم وكانوا يتنافسون في الطلب يتنافسون في طلب العلم وكان بعضهم يذكر أنه درس على ألف عالم وعلى مئة وعلى مئتين وعلى ثلاثمائة عالم كل ذلك للتحصيل لتحصيل العلم وترسيخه فكلما تكرر عليك العلم من الكتاب والسنة ومن أقوال سلف هذه الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان كان العلم آكد وأقوى وطالبه قوي فيه العلم لا ينال بالكسل العلم ينال بالتعب والنصب والسفر والسهر ينال العلم وأفضل من ينال العلم من طلبه في الصغر وهو صغير لذلك حثوا ابناءكم الصغار على طلب العلم ورغبوهم فيه وامدحوا لهم العلم واهله وفضله لان العلم في الصغر كنقش في الحجر ما بلغ ما بلغ من العلم أهله إلا لجهد وتعب والموفق من وفقه الله ولا تظن يا طالب العلم أنك ستطلوبه ولا يأتي في طريقك عقبات ستأتيك عقبات كثير من مادح ومن قادح ومن مستهزئ ومن حاقد ومن ناقد وغير ذلك ومن فقر وقلة اليد وغير ذلك من العقبات فاصبر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فالعلم يحتاج إلى تقوى الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى حتى في طلب العلم يسر الله عز وجل لك الطريق إلى أن تتعلم ثم لتعلم أيها الأخ الكريم والابن الكريم أن العلم ليس له العلم الصحيح ليس له إلا ثلاثة مصادر فقط فإن طلبت في غيرها علما ضللت أو هلقت العلم يكون أولاً من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يكون العلم صحيحاً العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فقيه لا العلم من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة إن طلبت علما في غير هذه أو أحد طلب العلب في غير هذه المصادر فلا تسأل عن ضلاله وهلكته واسمع لهذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول تركت فيكم أمرين وفي رواية شيئين كتاب الله وسنة ولن يتفرق حتى يرد علي الحظ من أراد أن يفرق بين الكتاب والسنة فهو يسعى إلى محال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لن تتفرق وفي لفظ آخر تركت فيكم أمرين ما إن تمشكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا الأمان من الضلال الكتاب والسنة وفي الحديث الآخر تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ويقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها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 عن كتب أهل الضلال والزيخ لا تشتغل فيها وتصرف فيها الأوقات والشيطان يسول لك يريد منك أن تطلع وأنت لم تطلع على كتب أهل الصنة ولم تأخذ من الكتاب والسنة ما يكون حائلا بينك وبين الوقوع في الشبهة إن معظم الذين ضلوا عن العلم الصحيح والطريق الصحيح الذي رسمه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لهذه الامه عندما تنكب الطريق وظنوا انهم بلغوا مبلغا عظيما في الفهم فقراوا كتب اهل الزيغ والضلال من المتكلمة والمتفلسفة وأهل البدع والآواء فضلوا والعياذ بالله خطفتهم الشبهة كما قال بعض السلف الشبه خطافة تخطفك من السنة إلى البدعة ولذلك علماء السلف كانوا يتواصون بعدم قراءة كتب أهل الضلال ويتواصون بعدم الجدال والخصومة مع أهل الأهواء ويتواصون بعدم الجلوس إلى أهل الضلال والزيخ كل ذلك يا عبد الله لأن يسلم عقلك من الضلال لأن يسلم عقلك من الضلال ويبقى فيه ما تعلمته من الكتاب والسنة حتى ولو قل لأن هذا القليل يقودك إلى العمل الصالح ولذلك الناظر والمتأمل الناظر والمتأمل في كثير ممن يسمون بالدكترة في هذا الزمان إذا تكلم تكلم بالعظائم ولا تجد القرآن والسنة تجري على لسانه أبدا لماذا؟ لأنه قد حجز عنها من أهل البدع وصرف أوقاته مع أهل البدع فهيهات هيهات أن يفهم من لم يفهم بقال الله قال الرسول قال الصحابة وإذا أردت أيها النجيب أن تترقى في العلم وأن ترتفع همتك فعليك بقراءة سير الصحابة وعليك بقراءة سير أهل الحديث وعليك بقراءة سير الأئمة أئمة أهل السنة والجماعة تجد عجبا ولكن هنا ترتفع همتك لماذا إذا عرفت ما هم عليه من الجهد والعمل والتعب والنصب والسهر احتقرت ما أنت عليه فارتفعت همتك لأن تقلب ما طلبوا وإياك يا عبد الله إياك والعجب لأن العجب في طالب العلم يقوده إلى المهلكة وإلى الكبر على الناس وأنه قد تعلم وأنه قد فعل وأنه قد فعل وأن الناس لم يفعلوا مثله وأن الناس كلهم تحته في الفهم وفي العلم العجب مصيبة كبيرة لما دخل ذلك الرجل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ها جالس يعلم في المسجد لما أقبل ونظر في الناس ثم ذهب يصلي أو قبل أن يصلي دعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له يا فلان أسألك ألم يكن في نفسك أنك أفضل من من في المسجد قال نعم ما الدافع لهذا العجب فذهب يعبد لم يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحلقة حتى يتعلم لأن العلم أيضا تكتسب معه الأدب الأدب مع النصوص الشرعية الأدب مع الآيات الأدب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم العدب مع الناس الأدب مع العلماء علم بلا أدب لا فائدة فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل هذا فقال أبو بكر أنا فذهب إليه إلا وهو يصلي قال نحن أقتل من يصلي فرجع فقال يا رسول الله إنه يصل قال اجلس لست بصاحبي من يقتله قال عمر أنا فجاءه فإذا هو يصل فقال إذا كان أبو بكر لم يقتله وهو أفضل منا فرجع فقال يا رسول الله إنه يصل قال اجلس لست بصاحبيه فقال علي أنا أقتله يا رسول الله فذهب فلم يجده قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو اذهب إن وجدته قال لعلي اذهب إن وجدته فرجع علي قال لم أجده يا رسول الله قال لو وجدته وقتلته ما اختلف من أمتي إثنان لأنه يقضي على العجب تماما فإياك والعجب لأن معنى العجب هو بطر الحق وغمط الناس فهذا الرجل بطر الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حلقة العلم وتجنبهم وذهب إلى هناك يصلي وغمط الناس أي أن احتقار احتقر من في المسجد حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك قال من يقتله فإياك أن يتملكك يا طالب العلم العجب إياك إياك من اعتقد أنه شبع علما فقد شبع جهلا لا يزال أهل العلم يطلبونه ويرون أنهم لم يصلوا مبتغاهم ولذلك انظر إلى العلماء وطلبة العلم الموفقين يجلسون ويتدارسون ويسأل بعضهم بعضا ما رأيك يا فلان في هذه المسألة لم أجد فيها شيء وهكذا بعضهم يعين بعض قد أجد ما لا تجد وقد تجد ما لا أجد فالعلم رحم بين أهله يتقاسمونه ويتوارثونه برحمة وشفقة هكذا أهل العلم أكتفي بهذا القدر وأترك المجال لأخي الشيخ محمد ولدان مؤسس معهد أنصار الصنة في باكام جزاه الله خيرا ثم بعد أن يقضي ترجمته من كان عنده سؤال وأجيبكم بما أعلم وما, أعلم وما لا أعلم أحيلكم إلى ملي وهو أخي الشيخ عادل بن منصور الباشا وهو متواجد معنا هنا في هذه المدينة وفي هذا المعهد المبارك وصلى الله وسلم وبارك ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wahai saudara-saudaraku yang aku cintai dan anak-anakku sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menganugerahkan karunia-Nya kepada kita semua dengan adanya daurah yang diberkahi ini yaitu daurah Al Imam Asy-Syafi'i di negeri yang diberkahi ini yaitu negeri Indonesia. Dan daurah ini wallillahi alhamdu telah sampai pada tahunnya yang ke-9 Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal Semoga dia memberkahi kita semua Di dalam waktu yang kita miliki Di dalam amalan yang kita lakukan Di dalam ucapan-ucapan kita Di dalam hal-hal yang tersembunyi dan nampak dari kita Dan semoga Allah Azza wa Jal Memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan melakukan amal salih. Wahai saudara-saudaraku. Sesungguhnya. Termasuk. Faktor. Yang menggembirakan ku adalah. Ketika aku. Bersama kalian di ma'ahat ini. Ma'ahat. Yang dipimpin oleh. Saudara kami yang mulia yaitu Abu Muawiyah Askari jazakumullah khairan dan semoga Allah memberikan taufik kepada dia serta meneguhkan kita dan kalian semua di atas kebenaran. Saudara-saudaraku, sesungguhnya kita semua mengupayakan dua perkara. Yang pertama kita mengupayakan ilmu yang bermanfaat Yang kedua kita mengupayakan amal salih Apabila salah satu dari keduanya mencocoki yang lainnya Maka amalan itu dilakukan berdasarkan ilmu Dimana amalan itu dilakukan berdasarkan ilmu Maka pelakunya diberi taufik oleh Allah walaupun amalannya sedikit. Oleh karena itu telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda ahabbal a'mali ila Allah wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilaksanakan secara rutin. Secara terus menerus walaupun sedikit Yang penting Amalan tersebut Dilakukan berdasarkan ilmu Yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan selama perkara tersebut demikian Maka Wajib menuntut ilmu Agar Engkau bisa memperbaiki amalanmu dan menuntut ilmu merupakan perkara yang agung Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan kepada para hambanya untuk belajar untuk menuntut ilmu Allah Azza wa Jalla berfirman fa'alam anahu la ilaha illallah maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah para ulama mengatakan ilmu Yang dengannya yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu yang dengannya engkau mengetahui bagaimana beribadah kepada Allah. Maka wajib bagimu untuk mempelajari bagaimana engkau salat, bagaimana engkau mengeluarkan zakat, bagaimana engkau melaksanakan puasa, dan bagaimana engkau melaksanakan haji. sebagaimana sabda nabi sallallahu alaihi wasallam khudu anni manasikakum ambillah dariku pelajarilah dariku manasik manasik kalian yaitu pelajarilah bagaimana kalian melaksanakan haji oleh karena itu ilmu merupakan perkara yang diperintahkan dan seorang penonton ilmu yang ikhlas Di dalam upayanya mencari ilmu, nisyaya ia akan diberi taufik oleh Allah. Sebagaimana telah diriwayatkan di dalam hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan yang ia mencari ilmu di jalan tersebut, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju sorga dan penuntut ilmu itu para malaikat memohonkan ampunan untuknya demikian pula ikan-ikan yang ada di dalam air memohonkan ampunan untuknya karena ridhanya terhadap apa yang dilakukannya dan di dalam hadis itu juga disebutkan bahwa keutamaan seorang yang berilmu bahwasanya keutamaan seorang yang berilmu di atas keutamaan seorang ahli ibadah seperti keutamaan bulan dibandingkan segenap atau bintang-bintang yang lainnya. oleh karena itu ketika para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui keutamaan yang besar di dalam menuntut ilmu ini mereka menuntutnya mereka mempelajarinya dengan sungguh-sungguh dan bergadang di malam hari melakukan perjalanan untuk mencari ilmu mereka melakukan perjalanan untuk mencari satu hadith dari kota madinah ke syam ke Iraq ke Mesir dan dimanapun ditemukan seorang alim salafi maka para penuntut ilmu melakukan perjalanan kepadanya untuk diambil ilmunya demikian pula para penuntut ilmu yang ada di Syam mereka melakukan perjalanan ke kota Medina dan juga ke kota Mekkah untuk mencari ilmu. Mereka berlomba-lomba di, di dalam mencari ilmu tersebut. Sebagian mereka mengingatkan sebagian yang lain. Sebagian mereka bahkan menyebutkan bahwa ia belajar dan menuntut ilmu kepada 1000 ulama ada yang menyebutkan bahwa ia mengambil ilmu dari 100 ulama dan juga ada yang mengatakan bahwa ia menuntut ilmu kepada 200 ulama dan seterusnya semua itu dalam rangka mendapatkan ilmu dan mengokohkan ilmu di dalam dirinya sebab semakin diulang-ulang ilmu yang dipelajari yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para Salaful Ummah maka ilmu tersebut semakin kokoh dan kuat tertanam di dalam diri dan orang yang menuntut ilmu demikian adalah orang yang kuat di dalam ilmunya dan ilmu itu tidaklah bisa diperoleh dengan sifat malas sesungguhnya ilmu hanya diperoleh dengan melakukan perjalanan dengan upaya, dengan keletihan dan dengan bergadang di malam hari dan orang yang paling utama yang mendapatkan ilmu yang mempelajari ilmu adalah orang yang mempelajarinya dan menentutnya ketika ia di usia kecil Oleh karena itu, anjurkanlah, motivasilah anak-anak kalian untuk menuntut ilmu. Dan pujilah ilmu tersebut di hadapannya dan juga para ahlul ilam. Sebab menuntut ilmu di masa kecil sama dengan melukis di atas batu. Tidaklah orang-orang yang memiliki ilmu mencapai kedudukan yang mereka miliki melainkan dengan upaya yang keras dan orang yang diberi taufik oleh Allah dan orang yang mendapatkan taufik adalah orang yang diberi taufik oleh Allah dan janganlah engkau menyangka bahwa ketika engkau menuntut ilmu engkau tidak akan menemukan kendala-kendala rintangan-rintangan sebaliknya kendala-kendala akan menghadangmu ada yang mencelamu ada yang memperolok-olokmu ada yang dengki kepadamu ada yang mengkritikmu dan yang lainnya dan juga penuntut ilmu akan menghadapi kendala kefakiran kemiskinan dan sedikitnya bekal oleh karena itu bersabarlah Allah Azza wa Jalla berfirman وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَهْتَسِبْ siapa yang bertakwa kepada Allah nisyaya dia akan berikan jalan keluar kepadanya dan dia berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangkanya jadi ilmu itu butuh kepada takwa kepada Allah dan di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجَعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا dan siapa yang bertakwa kepada Allah nisyaya Allah jadikan urusannya mudah sampai dalam perkara menuntut ilmu Allah akan memudahkan jalan bagimu untuk menuntut ilmu kemudian andalah engkau mengetahui wahai saudaraku yang mulia dan anakku, sesungguhnya ilmu yang benar itu tidak lain kecuali tiga sumber. Maka apabila engkau menuntut ilmu dari selain tiga sumber ilmu tersebut, nisaya engkau akan tersesat atau binasa. Sumber-sumber ilmu itu adalah yang pertama kitabullah azawajal, yang kedua adalah sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang ketiga adalah pemahaman para sahabat radiyallahu anhum ajma'in demikianlah sumber-sumber ilmu itu seorang penyair mengatakan ilmu itu adalah firman Allah sabda rasulullah dan perkataan para sahabat sesungguhnya tindakan menuntut ilmu dari selain sumber-sumber tersebut yaitu siapa yang melakukan hal itu mencari dan menuntut ilmu pada selain tiga sumber tersebut maka janganlah engkau bertanya tentang kesesatannya dan kebinasaannya dan simaklah hadith yang agung yang diruaitkan dari nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara Dan di dalam riwayat Shai'ain Dua hal Kalian tidak akan tersesat selamanya Kitab kitabullah dan sunnahku Dan keduanya tidak akan terpisah Dinga keduanya mendatangi telagaku. Maka siapa yang ingin memisahkan antara Al-Qur'an dan sunah, maka sesungguhnya ia mengupayakan sesuatu yang mustahil. Dan di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn, ma intamassagtum bihima lan tadillu abada kitabullah wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, yang selama kalian berpegang teguh dengan keduanya kalian tidak akan tersesat ya untuk selamanya yaitu kitabullah dan sunnahku. Jadi kondisi aman dari kesesatan ada di dalam mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tarak Tarqadukum Aku tinggalkan kalian di atas hujjah yang terang malamnya sama seperti siangnya tidak akan menyimpang darinya kecuali orang yang binasa Dan di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda alaikum bisunnati wa khulafa ar-rasidin Al-Mahdiyin min ba'di tamassaku biha wa'addu alaiha bin nawajid wa iyaakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku sunnah para kulafa ar-rashidin ia mendapat petunjuk setelahku berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah ia dengan gigi gigi giraham dan berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru karena sungguhnya setiap perkara baru itu bid'ah setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu di neraka jauhilah wahai penuntut ilmu yang cerdas yang pandai kitab-kitab ahlu abdolal kitab-kitab orang-orang yang sesat janganlah engkau menyibukkan diri dengannya dan jangan pulang kau membuang-buang waktumu dengan membacanya dan syaiton itu senantiasa menggodamu untuk membaca kitab-kitab orang-orang yang sesat padahal engkau belum menelaah dan membaca kitab-kitab para ulama ahlus sunnah yang semua itu akan menjadi penghalang bagi dirimu untuk terjerumus di dalam perkara-perkara syubhat sesungguhnya orang-orang tersesat dari jalan yang benar yang telah ditetapkan dan digariskan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tersesat dari jalan tersebut dikarenakan mereka Menyimpang darinya Dan bahwa mereka menyangka Bahwasanya Mereka telah mencapai Derajat yang tinggi di dalam ilmu Sehingga mereka membaca Kitab-kitab Orang-orang yang sesat Sehingga atau akhirnya mereka Terjatuh di dalam kesesatan Dan telah, dan telah dikatakan Bahwa syubhat syubhad itu menyambar Ia Menjambar Seseorang Dari sunnah menuju bida'ah Oleh karena itu Para ulama salaf Saling berwasiat Untuk tidak membaca kitab-kitab Orang-orang yang sesat Tidak berdebat dengan mereka Tidak bermajlis Dengan mereka Semua itu Tujuannya Agar akalmu selamat dari kesesatan Dan Dan Agar tetap pada dirimu Apa yang telah engkau pelajari Dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Walaupun sedikit Sebab Sesuatu yang sedikit ini Ilmu yang sedikit ini Akan Menggiringmu dan mengantarkanmu Untuk melakukan Amal salih Dan seseorang yang memperhatikan Kondisi banyak Mereka Yang mendapatkan gelar doktor Di zaman ini Apabila mereka berbicara Mereka Mengucapkan Hal-hal yang besar yang menyimpang Dan kau tidak dapati Al-Quran Ayat-ayat Al-Quran Dibacakan di dalam ucapan mereka Sebab mereka bersama orang-orang yang sesat dan mereka menghabiskan waktu-waktu mereka di dalam membaca kitab-kitab orang yang sesat apabila engkau apabila engkau ingin meningkat di dalam mempelajari ilmu dan akan memperoleh derajat yang tinggi dan keinginanmu semangatmu semakin tinggi untuk mempelajarinya semakin kuat untuk mempelajarinya maka hendaklah engkau membaca sirah para sahabat sirah para ahlul hadith sirah para imam para imam ahlus sunnah wal jamaah niscaya dengan membaca perjalanan hidup mereka keinginanmu semangatmu akan meningkat dan naik untuk menuntut ilmu apabila engkau mengetahui apa yang ada pada diri mereka berupa kesungguh-sungguhan di dalam menuntut ilmu mengamalkan ilmu kemudian keletihan di dalam mencari ilmu serta kondisi bergadang di dalam hari untuk mencari ilmu Nisaya engkau akan menganggap sepele dan remeh apa yang ada pada dirimu sehingga meningkat dan bertambah kuat keinginanmu untuk mempelajari apa yang telah mereka, mereka pelajari Dan berhati-hatilah engkau dari sifat ujub, sifat membanggakan diri. Sebab apabila sifat ini ada pada diri seorang penuntut ilmu, maka ia akan menjerumuskannya kepada kebinasaan dan bersikap sombong di hadapan manusia. Dan ia menganggap semua orang di bawah di bawah kemampuannya. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwa seorang laki-laki masuk ke masjid ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk menyampaikan ilmu kepada para sahabat beliau. Kemudian orang itu datang dan melihat kemudian ia pergi melaksanakan salat. kemudian sebelum ia salat ia dipanggil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Tikah terpetik dalam dirimu bahwa engkau adalah orang yang paling utama di dalam masjid ini maka ia mengatakan benar wahai Rasulullah Shalluaihi Wasallam kemudian ia pun pergi melaksanakan salat ia tidak mau bermajlis dengan nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda siapakah yang mau membunuh orang ini abu bakar menjawab saya lalu ia pun pergi menemui orang tersebut lalu ia dapati laki-laki itu sedang salat dan abu bakar radiyallahu anhu mengurungkan niatnya untuk membunuh laki-laki itu karena ia sedang salat. Dan ia berkata dalam hatinya, bagaimana mungkin aku membunuh seseorang yang sedang salat? Kemudian ia kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, siapa yang mau membunuh laki-laki tersebut? Maka Umar menjawab, "Saya wahai Rasulullah" Lalu ia pun pergi dan ia dapati laki-laki itu sedang salat dan Umar pun mengurungkan niatnya untuk membunuhnya karena laki-laki itu sedang salat. Kemudian ia kembali kepada Rasulullah sallallahu wasallam. Kemudian Rasulullah kembali bertanya, siapa yang mau membunuh laki-laki tersebut? Kemudian Ali mengatakan, "Saya wahai Rasulullah" lalu ia pergi namun ia tidak menemukan laki-laki tersebut nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada ali apabila engkau mendapatinya nisyaya apabila engkau mendapatinya kemudian membunuhnya niscaya tidak akan bersilisih dua orang diantara kalian sebab makna ujub adalah batarul haqqu gamtunnas menolak kebenaran dan menghina manusia sebab laki-laki tersebut telah menghina orang-orang yang ada di masjid dan ia membanggakan dirimu oleh karena itu berhati-hatilah engkau dikuasai oleh sifat membanggakan diri ini siapa yang meyakini bahwa dirinya telah kenyang dengan ilmu tidak memerlukan ilmu lagi maka sungguh ia telah kenyang dengan kejahilan para ulama terus menerus menuntut ilmu dan mempelajarinya maka engkau dapati para menuntut ilmu saling mempelajari ilmu diantara mereka bisa jadi aku menemukan apa yang tidak engkau temukan. Sebab ilmu itu adalah rahimun diantara orang-orang yang memiliki ilmu. Mereka saling membaginya dan saling mewariskannya dengan penuh kasih sayang. Demikianlah kondisi para para ulama. Saya cukupkan sampai di sini, Kemudian setelah disampaikan terjemahan Siapa yang memiliki pertanyaan Silahkan disampaikan Dan saya akan menjawab pertanyaan Sesuai dengan ilmu yang saya miliki Dan apabila saya tidak mampu menjawabnya Saya akan mengalihkan pertanyaan ini kepada Saudara kami asyikh أبو العباس عادل منصور أبي الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على دبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم